إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحيل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلا تَرِقُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَلِقَوَانَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ فَنًذُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ فَنًذُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى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 والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام ذلكم فسط اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم فلا تخشواهم وخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنثة غير متجانس الإسم فإن الله فإن الله غفور رحيم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 وَامْسَحُوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ, أو جاء أحد مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً تجدو ما فتيمم فتيمم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وعيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ولكن يريد لطهركم وليutm منعمته عليكم لعلكم تشكرون.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 ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا لا تعدلوا اعدلوه وأكرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة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 فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميتا قبل إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن عقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنت ولي وعزرتمهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوي بما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا, ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خاص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 يا أهل الكتاب قد جاءكم ورسولنا يبين لكم كثيراً يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد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 إذ جعل كل بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذا قال موسى لقومه يا قوم القرن نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم آباء قوم دخلوا أرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِنَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَافِئٌ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا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 فلا تأس عن القوم فاسقين واتل عليهم بأبني هذا بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن أقت إلي يدك لتقول لي ما أنا بباسيط ما أنا بباسيط يدي إليك لأقول لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بني واسمك فتكون من أصحاب وزلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابين يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ليريه كيف يواري سوى أخيه قال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 ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أي يقتلو أو يفصلو أو تقطع عبيهم وأرجلهم أو تقطع عبيهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقَبَّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ نُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أَيْدٍ هما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله فإن الله يتوب عليه إن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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكادون للسح فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم إن الله يحب المقسقين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون ما سوخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بمنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فرق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 بِإِعْمَارِ الْيَمَنِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُمُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ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 ولا تتبع اهواء من جاءك من الحق لكل جعلنا انكم شذعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن ليبلكم في ماثكم فاستبقوا الخيرات وإلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن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 سَرَى النَّادِي ن فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا آسَفُوا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 لعنه الله وغضب عليه وجعلهم القردة والخنازير وجعلهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر ما كان واضلوا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 عن قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَا اللَّهُ مَغْلُولَةٌ قُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا مننا أنزل إليك ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرة وألقى ما بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فلما أوقدونا للحرب أطفاه الله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 ولو أنهم أقاموا التوراة والجن وما أزل إليهم وما أزل إليهم من ربهم لا كانوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم رمة مقتصرة وكثير من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 الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بن إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا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 وَإِلَّا مِنْ يَأْتِهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلق من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر عنا يوفكون قل أتعبدون من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 وعلى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهز عن كرير فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون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 كثيرا منهم فاسقون لا تجدن ناسا شذ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشرفوا ولا تجدن اقربهم موده للذين آمنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما يعرفوا من الحق يقولون ربنا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 وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وتذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أخلى الله لكم ولا تعتدوا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 قدتم الأيمان، فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوثق ما تطعمون.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 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا إذا مت تقوى آمنوا وعملوا الصالحات ثم التقوى آمنوا ثم التقوى أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبدونك الله بشيء من الصيد من الصيد تناوله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 تعمدا فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عبِرٍ منكم يحكم به ذو عبِرٍ منكم هدية بارِع الكعبة أو كفَارَة طعام مساكين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 الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تُن قُل لا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفرون على الله الكذب وأثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم حين الوصية إثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أتتم ضرب في الأرض فأصابتكم صيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم فيقسمان بالله لا اشتري به ثمنا ولو كان ذا خربا ولا نكتم شهادة الله إن إذا لم نم آذنين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم من الذين حق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم ومعتدينا إن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 وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالسَّوَرَاتِ وَالْيُجِّيْلِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طِيرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ وَإِذ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذ أُحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِنَ أَن فَطِيعُوا رَبَّكُم أَن يُنَزِّلَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عليم قال عيسى بن مريم الله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 ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو